بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فتوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي جعل مروحاً، فجعله ثان أحوى، فجعله ثان أحوى, أحوى. سنقرئك فلا سنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّر إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى فَتَذَكَّر إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقاء ويتجنبها الأشقاء الذي يصل النار الكبرى الذي أصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وَالْعَفِىَ حَمَلْتَ ذَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُسارُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إن صحف في الصحف الأولى صحف في إبراهيم وموسى صحف في إبراهيم وموسى.